بيني الأصلاب النزيغها توجهت للنشأتين عالم العالم نقلني وافتحيت للدنيا بيني الأصلاب النزيغة توجهت للنشأتين عالم العالم نقلني وافتحت للدنيا عين بكل محطة من حياتي حياتي حياتي أنسئ الموطنك وين كربلائي والهوية موقعين بدم الحسين كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني ان أنا, انا بل حسيني ان انا الحسيني انا كل صوت من فمي يا حسين ينتمي من فمي فمي يا حسين ينتمي بين حسين انا بين الاصلاح النظيف توجهت للنشاء عالم العالم نخلني وفتحيت لي الدنيا بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين العالم نقال وفتحيت لي الدنيا في كل محطة من حياتي أنسي الموطنة كوية نكر بلائي والهوية وقعا بدم الأحصية بات سير ينطوي بات سير ينطوي للولاء العلوي للولاء العلوي وكياني ودمي لحسين ينتمي وكياني ودمي لحسين ينتمي بل حسيني انا كربلائي أنا كربلائي انا بل حسيني انا, كربلائي أنا. كربلائي أنا. بل حسيني انا كربلائي انا انا بل حسيني أنا كل صوت من فمي لحسيني ينتمي كل صوت من فمي, فمي لحسيني ينتمي بل حسيني أنا حب أبو الأكبر جذبني بغير حب معرضي هو روحي وهو ذاتي هو دار بيل بمشيت حب أبو الأكبر جذبني بغير حب ما أرضيت هو روحي وهو ذاتي هو دار بيل بمشيت لا يساري ولا يميني بس لبولي من تميت هو ينبوع الهداية من عذيب ما يرتويت لا تقول عن سره لا تقول عن سره قطرة في بحره قطرة في بحره كل سر مبهمي لحسين ينتمي كل سر مبهم لحسين ينتمي بل حسيني انا انا قربلايي انا بل حسيني انا, بل حسيني أنا. أنا صوتين كل صوتين من فمي لحسينين ينتمي كل صوتين من, من فمي لحسينين ينتمي كل حسينين أنا مثل ما أنزل البار بمكة آيات الكتاب كربل المصحف الناطق نزلي بأفصح خطاء مثل ما أنزل البنري بمكة آيات الكتاب كربل المصحف الناطق نزلي بأفصح خطاء وأنا يكفين انتسابي لطهري وعشرف تراب كربلائي وافتخاري شرف هذا الانتساب طغتهن نحو العلى صرختنا نحو العلى ترجمت هاي كربلة, كربله كل حر مسلمي لحسين ينتمي Husayni ana ana ana balai ana harbalai ana كل صوت من فمي لحسينين ينتمي كل صوت من فمي, فمي لحسينين ينتمي أهل حسيني أهل يا لسان الناس اسكت وحشي يا لسان الجراح لا ترفعون النواسي حسين راسع للرماح يا لسان الناس اسكت واحكي لسان الجراح لا ترفعون النواصي شيء راسه على الرما الناس تبكي بالمدامع وانا ابكي بالصفاح فوق سرجل مهر انصب ماتمي بسروح الكفاء كل اطياف الدنيا طول واطع في الدنا مزقوها بالقنا مزقوها بالقنا كل ما في العالم لحسين ينتمي اي كل ما في العالم لحسين ينتمي بن حسيني ولانا انا <تصفيق> كربلاي انا الحسيني انا الحسيني انا كربلاي انا كربلاي انا كربلاي انا الحسيني انا الحسيني صوت من فمي صوتي من فمي لحسين ينادي كل صوت من, من فمي, فمي بحسين ينتمي بحسيني أنا حسين حين انفتح جرحة انفتحة بواب الخلود سلم المعبود بالطاف سر مفاتيح الوجود حسين حين انفتح جرحة انفتحة بواب الخلود سلم المعبود بالطف سر مفاتيح الوجود كربل حسين ارتضان مسجد وصار السجود بأن طاعنات العوال بأن خفقات البنو سر أصحاب العبا سر أصحاب العبا أحدقت فيه الضبا او حدقت فيه الظباء كل فذ ملهمي لحساينين ينتمي كل فذ ملهمي لحسين ينتمي بل حسيني انا بل حسيني يلا الحسيني يونانا انا بن علي يونانا انا بن علي يونانا بل حسيني يونانا بل حسيني يونانا كل صوت من فمي لحسيني ينتمي كل صوتي من فمي لحسيني seinei on